ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ, أحسنتم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ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 وَيَدَعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرًا وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارًا مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 مَن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضل فإنما يضل عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بدنوب عباده خبيرا بصيرا مِنْ كانَ يريد العاجِلَ تَعَجنالَهُ فِيهَا مَ نَشَ أُلِمَن نُريد ثُمَّ جَعلناَا لَهُ جَهنم ثمَُّ جعلنا لَهُ جَهًاَّما يَصلْلَهاَا مَذْمُومَم مَدَحُوراء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 إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَا أَدْبَارَ لَهُمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ إذ إِذْ يَقُولُ الظالمون. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فَلَا يستطيعون سبيلا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 فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعضا من على بعض واتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم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 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا افَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَرَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ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 وَفَضَّلناَاهُم على كَثم مِمَّنْ خَلَقنَا تَفضلَ يَوْمَ نَدْعوا كُ أُنَاسِ بِإمَامِهِم فَمَن أُوتَ كتابَهُ بِيَمينِهِ فَأُول إِكَ يَقَرَأُونَ كِتابابَهُم وَلَا يُظلَمُونَ فَتِيلَ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 وَإِن كَادُ لَا يَْتَف الزّونَكَ منِنَ الأْرض يُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذ لا يَلبَثونَ خلِلَافَكَ إللاا قَليلَ سُنَّتَمَنْ قدَدَ أَْرسَلناَا قَبَلَكَ مِ الرّسُلِنَا وَلَا تَجد لِسُتنَا تتحوِيلَ أقم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْمس إى غسَقِ الليْلِ وَقُرْآنَ الفَجرِْ إ قُرْآنَ الفَجرِكَانَ مَشّودَا وَمِنَ الليْل فَتهَ جدَ بِهِ نَافِلَ لكَ عَسَأَ ي بَعَثَكَ رَبُّكَ مَ قامًَا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 وَنُونَ الزِلُ مِن الْ القُرآنِ مَاهُ شِفَ أ وََرحمَةُ للِْمُؤمنِنينَ وَلَا يَزيد الظالِمِينَ إِللاا خسَارَ وَإذاأَن مْنَا على الإسَانِ أَعْرَربَ وَنَآابِجانَِ بهِهِ وَإِذاَا مَسَّهُ الشَّرّ كانَ يَأوسَاء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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إِلَّا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا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 وَلا قدَدَ صََّّفْ نَالِ النَّاس فيِي هذا القُرآالِنٍ كلُلِّ مَثَلِ فَأَبَ أَكْثَرٌ النَّاسِ إِلا كُفُوراء وَقَاُلَ النُؤمِنَ لَ حتىََّ تَفْجرَ لناَا مِن الأرض بُوعاء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 وَكَانَ الْ الإِسَانُ قَتُورَ وَلَقدَدَ آتَنَا مسَاتِ صآياتِ بَينَاتِ فَسْأَبَنين إسْرَ إلَ إِذجَاء أَهُمْ فَقَالَ لَ فِي فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنزَلَهَا أُولَئِكَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْثُورًا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 وَبِلْحَقِّ أنزلْنَاهُ وَبِلْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰمُقْثٍّ وَنَا مَرَرَهُمَمَرَرَانَنَا مَا مَا مَمَرَهَا وَمَمَمَمَلَا